لآن ل ا شركه الهدى شركه دعويه ا ل ر ر ب ح ي ن ذات مضمون اجتماعي ل الدين

كردت ا ل س ا ع ة ه النابلسي ق م ر و إ للعلوم ي و ل ا س ل ا م م س ي ه

يوم من ح س ن م س ت تنزع د ا ل ن ا س ك أ ن ه م أ ع ج الحسنى ز خ ع ذ ا

موسوعه النابلسي ل ن ع ل و م الاسلاميه ن ه

م س ت ف س و ع ه ا ل ن ا ب ل ر و للعلوم ا ل ق ا س ل ذ ك ر ف ه ل

ن م و ل ق د أ ه ل ك ن ا أشياعكم ف ه ل م ن ا ك ل ش ي ل ل ع ل و في ا ل ز ب ر و ك ل ص غ ي صغير